السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام الله السلام الله, أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 سمع الله لمن حمده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 Allah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 سمع الله لمن حميدا يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين امتن عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوي انهم من الجن فانتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رِزْقَهَا الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم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 سمع الله لمن حميدا